Alleen maar een beetje أشهد أن لا إله الا الله. أشهد أن أشهد أن محمد الرسول أشهد أن محمد الرسول هيا على هيا على الصلاة. Hei ala al felaah. Hey, al more